يا رفيقتي اخي التي يا, يا احببتي على العروه الوثقا فسير ورافقوا يا رفيقتي اخي التي يا احببتي على يا احبتي على العروه الوثقا كثير ورافقوا الا فاجئتما بالقلوب والالفتا وعونا على عمل المكارم تلحقوا واياكم اخلا قبليس انها لقد ابعدته وهو طروسرمط دعوا الكبر والحسد القبيح اين سادتنا طمعن فيما يزول وسابقوا وستر سالعفو ارفقوا وغضب عن المكروه اعيون عفته وجود ببشن فالسماحه روناقوا وان يكنوعدوا وكون سو وطمعا حب الجاه ف يقو اياتي يا, يا على العروه وصدق على العروه وصدق ليجمعكم على الله فالدنيا متاع مفارق ا لمن يكن في قلبه بعض ذره من الكبر والاحقاد ما هو زائل الا طاهر الاخلاق والنفس زكها والا فسلم بعد يرمى فيفتقو الا يا اخي بالذل ترقى وترفان تَشَوَّقُوا تَخَلَّقُوا بِخُلَاقِ الإِلَهِ وَحَافِظًا عَلَى مَنَاهِلٍ مُخْتَارٍ فِي الْعَقْدِ تُنْسَى habak هو هلليا تجرد عن الحظ <سؤال> والاهواء فالحظ مفرق وجد وجد بالنفوس تحفظان على السنات الغريفه الله خالق لا يَنطِقُ وَعِلْمًا بِأَنَّ الدِّينَ حُسْنُ عَقِيدَةٍ uso wao ala شرك الشمس ديني والشرك مشركو الابغض من اكد الله بغضه احب بحب بالله ولع الله والحظ فارقوا الا تحفظ الاركان أركان adini na salatan siyaman thumma hajjan sha yeah. في يوم عيف احسان به القلب يشرق والال واصحاب كرام من ومن تاب ila ala